وَيَوْمَ نَخْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُونُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْ تُمْرُ شُرَكَاءَكُمْ فَزَيَّنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّا مَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ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 كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من سركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من سركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق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 وما كان هذا القرآن أي يُفْتَرَى مِنْ دونِ الله ولكن تصدِّقَ الذي بين يديه وتفصِّلَ الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِصُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دونِ اللهِ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقنون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون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 قد كنتم به تستعزنون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون